Music وشد البلبل نجوى حبه يا, يا حبيبي كلما هب الهوى وشد البلبل نجوى حبه لفني يا فراش الليل سيدري ما به يا حبيبي كلما هب الهوى وشذ البلبل نجوى حب لفني الوجع umri kama Ho ma tin ta so a Jo tan ni vinłalo kan ma Da hada vejarrir une mal bascí aşroqa ho se Come on.